فإن كذبوك فقل ربكم زو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبا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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَأْرَضُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَقَىٰ وَلَا تَقْتُلُ نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون